نعم قال رحمه الله ورأو الإمام أحمد عن حذيفة قال سؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال علموها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ولكن سأخبركم بمشاريطها ومهاراتها مشارطها وأشراطها يعني علاماتها وعن قيس بن فهد عن قيس بن فهد عن أنس بن مالك قال كان قيس بن فهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كرجال الشرطة اليوم بين يدي الأمراء في البخاري. في البخاري عن أنس بن مالك قال كان قيص بن فهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كرجال الشرط بين يدي الأمراء أو كالشرط بين يدي الأمراء ما يدلكم أن تعليم رجال الأمن بعلامة بلباس أو بزي أو بشي كان أمرا معروفا منذ عصر الصحابة فرجال الشرطة يعني أصحاب العلامات المميزين بأنهم رجال الأمر من جهة ولي الأمر وهذا معروف منذ زمن أنس بن مالك الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا العمل الذي يقوم به رجال الشرط مع الأمر أنهم يقفون يحرس الأمير وإذا قام الأمير يتكلم ويقف جنبه أو إذا مشى انتبه وكذا هذا كان يعمله قيس بن فهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعه الأمراء بعد ذلك وكان الذي يقف بين أيديهم ومعهم رجال الشرط رجال الشرط يعني أصحاب العلامات توضع لهم علامات يعرف أنهم من جهة ولي الأمر حتى لا يظنهم الناس أنهم لصوص حينما يضرب شخص أو ياخذ بيد شخص أو يفعل كذا بأمر ولي الأمر يعرفوا أن هذولا من جهة ولي الأمر خلاص انتهى الموضوع واضح؟ طيب